إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لخفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار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 لكن الذيينَ التَّقَرَبَّهُ لَهُم غورَفُم مِن فَووقِهَا غُورَفُم م بنيةٌ تَجرم ت تحتهَا الأنْه وَعدَ اللهَّ لا يُخِفُ اللَّهُ المعَدَ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 ضرب الله مثلا رجلا فِيهِ شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون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 الَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَمْثَوًى لِّلْكَافِرِينَ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصُدِّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ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 مَن يَأْتِهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ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 وَإذاَا ذُكِرََّنَ مِن دُونِهِ إذَاهُ يَستَبَشِرُون قُلَِّهُ فَطِرَ السَّمواتِ وَالْأَررضِ عَالِمَ الْ الغَبِ والالشَّهادَةِ أَنْ تَتتحكُم بَيْنَ عبادِكَ فِي مَا كانَوا فِيهِ يَخْتَلِفُون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 وَبَدَّلَ لَهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا تَضَرُّعًا كَمَا يَدْعُو الْمُذْنِبُونَ فَإِذَا خَوْلَنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ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 إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أثرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ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 وَأَشرَقَة الأأَْرض بِنُورِ رَبِّهَا وَضِع الكِتابابُ وَج أَبِ النَّبِّينَ وَّهَدَاءِ وَقُضَ بَنَهُم بالِالحَقَّّ وَقضِيَ بَْنَهُم بِالحَِّ وَهُم لا يُظلَمُون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 وَدَرَ الْمَلَائِكَةُ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ